اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم